بوك تو دوكسان تسعة وتسعون تسعة وتسعون بيلرتان حالة الإضافة حالة الإضافة كز <تصفيق> قطة صديقتي خطة صديقتي أركك أركدش كلب صديقي كلب صديقي توجك ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي بو إش أركدش هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي. بو ايش arkadaşımın arabası. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. بو ايش arkadaşlarımın işi. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. جملةين زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. كراجا مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. شيفين بلغسيا ربوزولدو. كمبيوتر المدير متعطل. كومبيوتر المدير متعطل. kızın ebeveynleri kimler؟ من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ ebeveynlerinizin evine nasıl gelebilirim؟ كيف أصل منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ جادنن. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. اسم ما, اسم ما اسم عاصمة سويسرا؟ كتابن. ادى ندرس. ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ دكتور، مواعيد ساتي، نزمان نادش؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ مزين، اشلش، ساعاتleri، نزاماندر؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟